فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم, لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف صنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصاد ما لبثوا أمدا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 وكلبهم باسِط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم نوَلِيتَ مِنْهُم فِراراً وَلَمُلِئَتَ مِنْهُم رَعباً وَكَذَلِكَ بَعْثْنَا هُم يَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُنَّ قَالُونَ لَبِسْنَا يَوْمَنَ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سباة وثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مُرْتَفَقًا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ضدت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتَّخِذًا المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 انا جعلنا على قلوبهم اكمه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْلِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحِيرَةِ رَبَّاهُ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَنِ فَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاهُ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 فَوَجَدَا عَبْدًا من عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً من عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ على أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أَهْلَ قَرْيَةٍ قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً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 وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما ربك رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 فليعمل عملا صالحا وَلَا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا